خذها من اللي نظرتك شخص عادي لا تحتقر اي روح ربك خلقك كانك جبل هالناس ما هم بوادي اللي خلقهم خالقك ما فراقنا والناس هي للناس مثل الايادي اذن وحيده صعب تجمع وراقها كانك جبل الناس ما هم بالوادي الوادي خلقهم خالقك ما فرقها والناس اللي لنا. ويدن وحيدة صعب تجمع ورقها وكنت تنظر إن جنابك سيادي والناس أقل من حضرتك في رتبها كل شخص عنده لا كبير وقيادي ولا كبر اللي هو خلقها ورزاقها كانك جبل الناس ما اللي خارقهم خارقك ما فرقها. وناس الناس مثل الآيات. ويد واحدة صعب تجمع ورقها. ويد واحدة صعب تجمع ورقها.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 والناس هي للناس مثل الأياد ودن وحيدة صعب تجمع وراكها ودن وحيدة صعب تجمع وراكها